بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة آملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع